قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب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 أَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَمْ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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا نُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ النَّصِيبِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ وَرَاعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَات قَالَا يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي أُطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا أتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رتن شديد قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِهُ مُصنيبُ وَمَا أَصابَهُمْ إِ مَووعيدَهُ مُّوبح أَلَ سَ الصّوبِحُوب